أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إليه يرتع علم الساعة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 فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَادْعُ بَأْنٍ عَارِضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ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 ألا إنهم في مريت من لطاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط بسم الله الرحمن الرحيم حميم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 تكاد السماوات يتفطرن من فوضهن والملائكة يسبعون بعمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الرحيم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 ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته فالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه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 وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه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 لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ذا حظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعدل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق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 ذم به الله، ولولا كلمة الفصل لقضى بينهم، وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفطين مما كسبوه وواطع بهم.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 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا الموتة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا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 وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فغله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسق الله الرزق لعباده لبغا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل مِنْ من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة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 بار شكور أو ينبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير فيعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبطال الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون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 ولمن صَبَرَ وَغَفَرَ إن ذلك لمن عزم الْأُمُورِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَ الْعَذَابَ يَقُولُونَ إِلَى مَرَدٍّ من سبيل فتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي فقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مطيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله وما يضلل الله فما له من سبيل استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرت له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا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 ويجعل ما يشاء أعطي ما إنه عليم قدير.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 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إلَى صِرَاطٍ مُشْتَقِبٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إلَّا اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعضلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم فَنَذَرُهُمْ عِنْدَ الذِّكْرِ رَصَدًا أَن كُنْتُمْ قَوْمًا مُشْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فأهلكنا أشتد منهم بقشا ومضوا مثل الأولين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ولا يقولون خلقهنا العزيز العليم.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 وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُرٌ مُّبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكٌ بِالْبَنِينَ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 مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُشْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آسَارِهِمْ مُؤْتَدُونَ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفها إن وجدنا أبا أنا على أمتي وإن على أسارهم قتاد قال أولو جئتكم بأهدا مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان المكذبين وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاطِنَةً سِعَتْ بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ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 وانتخذ بعضهم بعضا سخريا فرحمة ربك خير مما يجمعون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 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِينِ وَيَحْسَبُنَّ أَنَّهُمْ تَدُودُ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِسَ الْقَرِيد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 أَوْنُرْ يَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَا هُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ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 وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون فقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُسُونَ وَلَا دَافِعٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَعْطِي فَلَا تُبْصِيُونَ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا القي على هي أسمرة من ذهب أوع جاء معه الملائكة مقترنين استخف قلمه فأطعم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 ولما غرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم IN HUWA ILLA 'ABDUN AN'AMNA 'ALAYHI WAJA'ALNAHU METHALAL LI BANI ISRAIL WALAW NASHA' LAJA'ALNA MINKUM MALAIKATA وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط وَلَا ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين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 كُنْ كَثَعْبُدُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِم فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيم هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتضين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمَنُوا بآياتنا وكانوا مسلمين تدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتنذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أولستمها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَمْ خَالِدُونَ لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِمُ بُلِيسُونَ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ الْيَقُضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قال إنكم ما كثوا لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرم أمرا فإننا أَمْ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم نجواهم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 وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ فَطِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤْلَئِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم طنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتطب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم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 إنا كشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبضش البقرة الكبرى إن من تقيون ولقد فتنا قبلهم قوم في رعون وجاءهم رسول كريم أن أتوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وألا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين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 فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْ ظَلِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينَ مِنْ فِرْعَوْنَ إنه كان عليم من المشرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين واتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء إلى يقولون إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُنْشَرِينَ فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِطِينَ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمُ تُبْتَعِنْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 طعام الأثيم كالمهل في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صف فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم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 قالوا تعذبهم انهم يرتضون بسم الله الرحمن الرحيم آمين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين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 قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ طَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ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 ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لا يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ هَذَا بَصَائِرٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً أَمْ حَيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَأَمَا يَحْكُمُ وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ فِيمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ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 دُنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا اللَّهُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ إِلَّا يظنون وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا كَذَّبْنَا وَاتَّبَعْنَا كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتَّلاَعَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرُوا وَكُنْتُمْ قَلْمًا مُجْرِمِينَ وَإِذَا طِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ قل الساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا صدق الله العظيم